فسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ألتن نور يتلأل وريحانة تهتد ألتن مشيد وزوجك حسناء جميل ألتن نهر مضطرد وتمرة نظيف بها كل ما تهوى النفوس وتشتهي وقرات عين ليس عنها ترحل ملابسهم فيها حرير وسندس واستبرق لا يعتريه التنح فيها ما لا عين الرأي ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر وما من كل ما له ومن سلسبيل شربهم يتسلسل ومن سلسبيل شربهم يتسلسل أقول, أقول لمثل هذا فليعمل العاملون أقول لمثل هذا فليعمل العاملون قتل يوم بدر حارفة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 فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون المعالي الملتقى الجنة وسكانها مهما تمنوه يحصلون وسكانها مهما, يحصل مهما يحصل المعالي للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الملتقى الملتقى الجنة الملتقى, الملتقى الجنة تمنوه يحصلون لفاضلة الشيخ خالد الراشد أحبتي أهلا بكم واهلا بالجميع إن لله عبادا أسكنهم دار السلام فأخمصوا البطون عن مطاعم الحرام وأغمضوا الجفون عن مناظر الآثام قيدوا الجوارح عن فضول الكلام وطوو الفرشة وقاموا في جوف الظلام طلبوا الحور الحسن من الحي الذي لا ينام فلم يزالوا في نهارهم صياما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 والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الورثون اولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم العرض الأكبر ادخلوها بسلام آمني الوقفة الثانية من أخبار المشتاقين روى بن المبارك في الزهد عن مولا لأبي ريحانة قال قفل أبو ريحانة من بعث غزى فلما انصرف أتى أهله فتعشى من عشائهم ثم دعى بوضوء فتوضأ منه ثم قام إلى مسجده يعني مصلاه في بيته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 وقاموا فكانوا سجدا وقياما يتلذذون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يفترون صياما فسيفرحون, فسيفرحون بورد حوض محمد وسيسكنون من الجنان خياما وسيغنمون عرائسا بعرائسا ويبوءون من الجنان مكانه وتقر أعينهم بما أخفى لهم وسيسمعون من الجليل سلاما هذا طريقهم هذا طريقهم فأين السالكون وهذا وصفهم فأين المشمرون كان رجل من الموالي يقال له صهيب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 هذه الجنان تزينت فتفتحت هذه الجنان تزيّنت فتفتحت أبوابها فعجبت للعشاق أينام من عشق الجنان وحورها وكرائم الجنات للسباق بل كيف يغفل موقن بعظيم ثلة ربه وابد النعيم الباقي عن أبي هريرة رضي الله عنه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 وإن غنت فيا لدت الأبصار والأسماع وإن آنست وامتعت فيا حب تلك المؤانسة والامتع وإن قبلت فلا شيء أشهم من ذلك التقبيل وإن نولت فلا ألد ولا أطيب من ذلك التنوين هذا وإن سالت عن يوم المزيد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 فيكون أول ما يسمعون منه تعالى أين عبادي أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني هذا يوم المزيد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 والله بصير بالعباد منهم أصحاب هذه المنازل وهذه الدرجات الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار صفاتهم الصابرين بقلوبهم والصادقين بأرواحهم والقانتين بنفوسهم والمنفقين لأموالهم والمستغفرين بألثنتهم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 قصة أشواق المحبين وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق للقوم يعلمون أشواق المحبين يقول عبادي قد آتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحمون والمنظومة للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية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 وَمَن يَغْلِسِ الرَّحْمَنُ فِيهَا فَإِنَّهُ سَعِيدٌ وَإِلَّا فَشَقَاقُهُمْ حَتَّى هاتف رقم 8676620 فاكس 8676610 ستة واحد بجديد التسجيلات أرسل بريدك الإلكتروني على العنوان التالي وتفضلوا m a a l y بزيارة موقعنا على الانترنت w w w m a a l y تم هذا العمل بهندسة الربا وصاحبكم من الإخراج عمر فواس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته